عَسَى رَبُّهُ أَن يُطَلِّقَكُنَّ أَي يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا أَي يَبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات سائحات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 إلى الله توبة نصوحًا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم.